صراق <تصرق> الذين ألعنت عليهم قير المغضوب عليهم ولا الضالنين آياته ثم فصلت من لدن حكيم صديق ألا تعبدوا إلا الله من الذي لكم منه نبي وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه متعكم وأن افتغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومدعكم متاعا حسنا إلى أجل مصنعا نتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤكي كله قبل قبله وإن تولوه إني أصاف عليكم هذا ديوم دي كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير منهم الذين صدورهم يستقون، ألا هم يستقرون؟ يا بهم ما وما يؤمنون، إنه من الصدور. الله. يا الله من شميدة الله الله أكبر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 ما من في الأرض إلا على الله ربقها ويعلم, ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين وهو الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي في أَيَامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ عملا أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ولئن قلت إنكم لذو من بعد الموت ليقولن يقولن الذين تطرون لا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخبرنا عنهم لا بد إلهم إنما عجوبة لا يقولون ما يحذو ألا وما يحني ليس مصروفا العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون الله Allah Allah Allah الله الله الله اكبر الله. Allah, <كش> السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله الله وسلم السلام تسلم السلام في تسلم تسلم تسلم تسلم تسلم الأنظر <سؤال> هذا الذي أرقلي الأنظر العلا و Lucar أهلا All uh -huh. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم كثيرا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في وقوف الإمام يصح وقوف الإمام وسط المأمومين لأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى بين القمة والأسود رضي الله تعالى عنهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل رواه الإمام أبو داود والسنه وقوفه متقدما عليهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه ولمسلم وأبي داود رحمهم الله أن جابرا وجبارا رضي الله تعالى عنهما وقف أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره فأخذ بأيديهما, بأيديهما حتى أقامهما خلفه ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجابرا رضي الله تعالى عنه إلى يمينه لما وقف عن يساره رواه الإمام مسلم ولا تصح خلفه لحديث وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد رواه أبو داود ولا عن يساره مع خلو يمينه لما تقدم وتقف المرأة خلفه لقول أنس رضي الله تعالى عنه صففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى بنا ركعتين متفق عليه وان صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة لما تقدم وان امكن الماموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاثمائه ذراع صح ان راى الامام او راى من وراءه والا لم يصح لان عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت لنساء كن يصلين في حجرتها لا تصلين بصلاه الامام فان كن دونه في حجاب وان كان الامام والماموم في المسجد لم تشترط الرؤيه وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير وكفى سماع, سماع التكبير لأن المسجد كله موضع للجماعة قال أحمد رحمه الله في المنبر إذا قطع الصف لم يضر لأنهم في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء بسماع التكبير أشبه المشاهدة وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح لما تقدم عن عائشة رضي الله تعالى عنها إلا لضروره كجمعه وعيد اذا اتصلت الصفوف روي عن احمد رضي الله عنه ورحمه في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعه وابوابه مغلقه ارجو الا يكون به باس وكره علو الامام عن الماموم لان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان بالمدائن فاقيمت الصلاه فتقدم عمار فقام على دكان والناس أسفل منه فتقدم حذيفة رضي الله تعالى عنه فأخذ بيده فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمر الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم فقال عمار فلذلك, فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي رواه أبو داود ولا بأس باليسير لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المنبر ونزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد الحديث متفق عليه ولا عكسه لأن أبا هريره رضي الله تعالى عنه صلى على فطح المسجد بصلاة الإمام رواه الإمام الشافعي ورواه سعيد عن أنس رضي الله تعالى عنه وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضوره المسجد لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل, من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم متفق عليه <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في هذا الفصل موقف الماموم او المأمومين من الإمام واقتداء المأمومين به وأين يكون الجماعة من المأمومين فالأصل أن الإمام يقف قدام المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر هذا هو المتبع ذلك لأنه الإمام ولأنهم يقتدون به فيكون قدامهم ويكون صفا وحده هذا هو الأصل والمتبع وأجاز بعض العلماء أن يقوم في وسط الصف الأول ولعل ذلك خاص بما إذا كان المكان ضيق ليس له مكان خاص يتقدم فيه ودليل الجواز أنه يجوز أي صف في وسط المأمومين أما دكر ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى بين القبه والاسود اثنين من تلاميذه وصلى بينهما فكما تتخاذون قدام الصفوف كما عليه العمل الان ان للامام صف ان الإمام صف منفرج وأن المأمومين كلهم يصيرون خلف الإمام فهذا هو المتبع كما هو معروف ولكن اذا ضاق المسجد، واحتج إلى الصف الذي فيه الإمام إجازة أن يتوسط أن يوسط الإمام ان يصف عن يمينه وعن شماله يبدا بيمينه لانه الوارد ثم اذا اقتحم الصف الذي عن يمينه الى طرفه صف عن يساره ويجوز ان يصف عن يمينه وعن يساره معا هذا عند الحاجة على الصحيح السنة أن يقف الإمام متقدما على المأمومين ويكون صفا وحده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه كلهم خلفه صفوفا أذكر روى مسلم وأبو داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهم عن منه والآخر عن نسانه فأخذ بعيدهما حتى أكمهما خلفه وكان ذلك في سفر سفر طويل تفرق الجيش وانفرد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه وحانت الصلاة وجد بئرا فاجتد بماء فتوضع النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وحده ثم توضع جابر رضي الله عنه فجاء وكبر عن يساره فعداره وجعله عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فكبر عن يساره فدفع بأيدي إمه التصارى خلفه فدل ذلك على أن موقف الواحد عن يمينه وأن موقف الاثنين فأكثر من ورائه هذا هو المتاد يقف الرجل الواحد عن يمينه محاذئا له إذا لم يكن إلا واحد فلا يقف خلفه لانه منفرد فيقف عن يمينه ويصيران متحاذيين ان نرى بعضهم إذا كان اثنين يتقدم الإمام نحو شبر وهذا لا دليل عليه بل الأصل أنه ما يصيران متحاذيين لا يتقدم الإمام ولا يتأخر المؤمن يكونان متحاذيين اثبت أن ابن عباس رضي الله عنه لما بات عند خالته ميمونة لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سن الثانية عشر أو الثالثة عشر من عمره ولكن له همة وله رغبة في العلم فأحب أن يرى تهجد النبي صلى الله عليه وسلم فتحين مبيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة يقول فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء وابطجع نامه وأهله في طول الوسادة ونام ابن عباس في عرضها يتوسد ارضها ولما كان وسط الليل او قبله بقليل او بعده بقليل استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولما استيقظ جعل امسح النوم او وجهه وقرا العشر الآيات الاواخر من سوره ال عمران وقام الى شنه معلقة وتوضع منها ثم كبر يقول ابن أباس فقمت وفعلت مثل ما فعل وجئت وكبرت عن يساره فأجارني وجعلني عن يمينه هكذا عثبت هذا الحديث جعله عن يمينه ادل على انه لا يجوز للواحد ان الواحد يكون عن يسار الامام ويمينه خالي وكذلك في قصه جابر الذي ذكرنا انه اقام اولا عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاجاره وجعله عن يمينه حتى جاء جبار مصخر عند انذاه وراء خلفه الا يصحوا وقوف المنفرد خلف الامام هكذا لانه منفرد اذا كان اثنين احد من الصفين الاخر و صف لم يصح في حديث أبي صهر بن ان النبي صلى الله عليه وسلم راى أن يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد هكذا ارواه ابو داود وجاء في ذلك حديث لا صلاه لمنفرد خلف الصف فهكذا جاء هذا الحديث بلفظين لفظا فعلي أنه أمره أن يعيد لأنه وصل الصف خلف الصف وحده ولفظا قولي إلى صلاة لمن فرد خلف الصف لألا يكون وحده يكثر السؤال عن ما إذا جئت والإمام قد كبر والصف قد كمل لم تجد فيه مكان الثاني يقولون أولا إلى أن لك أن تلتمس خرجه بأن تقرب هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى تجد فرجه بينهما فتدخل فيها فإذا وجدتهم مترصين لم تجد بينهم فرجه فأجازوا أن تشير إلى أحدهم اللي يتأخر خلفك أي خلفه يتأخر خلفه حتى يصل فمعك ولا يكون ذلك بالكذاب لأنه يكون تصرفا بالغير أبل يكون بإشارة أو بكلمة خبيبة أو بنحنها إلى بالكذاب قوي فإذا ألم تستطع فلك أن تخرق الصف وتقوم عن يمين الإمام فإذا كانت الصفوف كثيرة ألا تستطيع أن تخرقها صفا وراء صف أو كان الذي عن يمين الإمام جدار أو مثل هذه الزمن يجعلنا الجهاز المكبر عن يمين الامام ولا يكون فيه متسع لاي ارتفاع عن يمينه ففي هذه الحال الضروره إذا خاف انها تفوته الجماعه ويصلي وحده يفوت غضب الجماعه سبع وعشرون درجه أجازوا أن يصلي وحده أغتنا ما لفضل الجماعة هكذا ذكر عن شيخ الاسلام وأجازه بعض مساعدنا وأنكر بابهم الانتذاب أو تأخر المأمومة عن الصف وقالوا إنه يوقع خلل في الصف يبقى في الصف في فرجة إذا انتذبت واحدة فنقول لعلها تغتفر والصف لا بد أن يتقارب حتى يسد هذه الفرجة فيغتفر لعجل المصلحة ثم استدلوا استدعلوا بما رؤية في ذلك من آزار منها قوله لأنه في أيدي إخوانكم أكذا هذا اللحظ على عمومه الأصل مساعدة الإخوان ومما يكون سببا بتقريه ما هم فيه ولكن قالوا يمكن أن يدخل فيه هذا إذا اجتدمت إنسانا يتريد أنه يتصل بالصف الذي أنت به تكون صفا فإن عليه عينين ولا يتشدد هكذا روج هكذا لك أيضا روي انه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصاد، فأنكر عليه وقال: هل تمسى فرجة أو تررت رجلا؟ هكذا روى هذا الأثر. يعني أنت مسّ فرجة بأن تكرّب هذا وما إلى آخر والساني إلى الثالث. او اجتررت رجلا اني عشرت اليه لعجل ان يتأخر معك وان لم يكن اجتذابا بقوة فهذا دليل رؤيا عظا اثر فيه ان من لم يجد مكانا له ان يجتذب رجلا ان يجتره ثم قال فما أعظم أجر المعتدان يعني هذا الذي تاخر وصل ذلك الصف الأخير يكون, يكون له عجر ولعل ذلك يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله فأنت إذا تأخذت عدت وصلت هذا الصف الذي هو واحد وصار اثنين فقد وصلت صفا فهكذا أن يكون حكم أمن وصل الصف الذي أتي إلى الصف قد كمل ليقفه وحده إذا ركعوا أركع وحده ولو رفعوا أكمل أن يأتيه أحد ورفع معهم فإذا جاء بعدما رفعوا وقبل أن يسجد واحد أو اجتنب واحد عندما رفعوا، فهذا قد حصل له زوال الأمشارات. نرى بعض العامة إذا كبر وحده وهم ركوع حرص على يسد واحد أن يلبس قوة قبل أن يرفعوا. اعتقد انهم اذا رفعوا افاتوا اقتداء بتلك الركعه فبطلت ركعتها وكان اصروا على لا تبطل الا اذا سجدوا وهو وحده كبر وحده وركع معهم ورفع معهم وهو منفرد وسجدوا وهو لا منفردا ويقدر على ان يزيل الانفراد فهذا قد بطلت ثلاثه أو بطلت ركعته فلو جاء معه واحدا وكبر بعد أن سجده أو كبر بعد أن قام ركعة الثالية فإنه يعيد عنه ركعة ليكتنب ذلك الذي جاء بعده لكن هذا باتت ركعة هذا لم يكتنب إمامه في ركعته الأولى اما اذا ركع وحده ورفع وحده وجاءه واحدا او جماعه فقد زال الانفراد وصح له ان يقتد ويتامل صلاته ويعتد بتكركه في مع ان الذي جاءه بعدما رفعوا سوف يقضي ركعه ولكنه لا يتنهى ولأنه أدرك أمام ركوع وما يدل على ذلك قصه أبي بكرة عن فائع ابن الحارث الثقافي انه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فراكعت قبل الصدق ثم مشى وفراكعت ويمكن أنه ما أصل إليهم إلا بعد ما رفعوا فأكره النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال زادك الله حرصا ولا تعود فأكره على تلك الركعة التي ركع بها وحده ولكنه مشى بعد ما ركع خاف ان يرفعوا انت امل ايده فهكذا من ركع وحده ورفع معالما وحده وجاءه من وصله ابعد ما رفع اصح له الاقتداء ولا يصح ان يقف عن يسار الامام مع خلو يمينه فيتقدم أنه عزار ابن عباس أجاره عن يمينه وعزار جابر بن عبد الله عن يساره وجعله عن يمينه فدل على أنه لا جزء أنه يقب عن يساره وأن يمينه خالد أما أنه يقب عن جانبه وأنه يكون عن يمينه وإذا كانوا اثنين عنه أكثر فإنه يكونون خلفه اما المراه فانها تقف خلف الصف وحدها وصفوف النساء يجوز ان يكن متفرقات ولكن الاولى ايضا ان يكون صفوفا كصفوف الرجال يقف بعضنا الى جانب بعض والى قدر مثلا ان هذه صلت وحده هنا وهذه وحدها وينتان وحدهما وبينهما فرج صحت قياسا على ان المراه وعدها تصف خلف الصف ودليل ذلك حديث انس الذي في الصحيح ان جدته ملائكه اجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طعام صنعته يقول فقال قوموا فلأصلي بكم قال أناس فقمت الى حصير لنا اقد اسود من طول ما لبس او من طول ما لبس حنضحته بالماء فقام علي النبي صلى الله عليه وسلم فصفت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا فصلى بنا ركعتين ثم انصرف فها هنا صلى اسم خلفه ومعه اليتيم واسم يتيما باعتبار ما كان والا فانه قد بلغ وانس ايضا قد بلغ اصبح رجلين فصفى خلفه ولما كان لم يكن هناك الا امراه صفت خلفه ولو كانوا محارم لها فان انس هي جدته ومع ذلك ما صفت معهم اي على لأ ان المراه تصف خلف الرجال ولو كانوا محارم لها فقد يحتاج الى ان يصلي مع الرجل امراته اذا اراد التهجد او كان في سفر او اراد مثلا ان يصلي جمعه وقد فاتته فاتت الجماعة في المسجد وصلى معه امراته او امه او نحو ذلك فانها تقف خلف الصف تقف خلف الامان ولو كانوا وحدهم او تقف خلفه اذا كان معه واحد ولا تصاف الرجال ولو كانوا محارب يقول ان صلى الرجل ركعه خلف الصف منفردا فصلاته باطله اما اذا جاءه من يزعج الانفراد قبل ان يتم الركعه قبل ان يسكت فقد زال الانفراد فاذا كبر وحده وركع معهم ورفع معهم وسجد معهم فقد اتمت ركعه وهو منفرد فتبطل صلاته الا عند الضروره كما احترم عند شيخ الاسلام وابتغ بذلك الشيخ ابن عثيمين وغيرهم اذا صلى ركعه ومعه قدره على ان يجتذب او على ان يلتمس فرجا وتمت هذه الركعه ولا يزال منفردا لما طلت هذه لو جاءه واحد عباد ما اشترىه في الركعه الثانيه علازم هو أن يستأذف يعتبر نفسه كأنها لا تتخاذها فكرة أو يقطع الصلاة ويكبر جديدا مع الذي جاء بعده وإن أمكن المأموم الاتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق ثلاثمائة ذراع صح إن رأى الإمام أو رآ من وراءه فهكذا ولو كان بينهم مثل أثمئة ذراع أكد تتماد الصفوف أكد يكون الصف أكد ذراع ونصف فإذا قدمنا مثلاً من هذه ذراع تتسع لنهو مئتين وعشرين صفا بابها وراء بعض فإذا كان يرى الإمام مع هذه المسافة أو يرى من خلفه فإنها تصح صلاته ويصح أن يلتدي بإمامه ولو كانوا خارج المسجد امتلع المسجد وصفوه الرحبة وامتلأت وصفوه التوسعه الذي خلف المسجد واتصلت إلى أن وصلوا إلى هدود هذا الأدميات يرى في ذلك الوقت ما كانوا يسمعون الإمام ولا كانوا يسمعون المبلغ الذي يرفع صوته بالتكبيرات وبالسلام وبالتسميع بقول ربنا ولك الحمد فيصل الاقتداء ولو كانوا متباعدين في هذه الحال حيث أنه يرى الإمام أو يرى من خلف الإمام يصح أن يقتبئ به ويتابعه مع بدء هذه المسافه ففي هذه الازمنه اصبح الاقتداء بسماع الامام ممكنا مع المسافه البعيده وذلك بوجود المكبر فان المكبر قد يذهب صوته من الف راح يعني 500 متر أو أكثر في هذه الحال يبتدون بالإمام إذا سمع الصوت سواء كان هناك مبلغ كما في الحرمين أو لن يكون هناك مبلغ كما في المساجد الأخرى فإن صوت الإمام يذهب طويلا يذهب بعيدا فيقتلون به ولو كانوا بعيدين وانما كلامه وتعديلهم بثلاثمئه دراع على الامر القديم وشرط ان يرى الامام او يرى من خلف الامام قد لا يرون الامام وذلك لان الامام والذين خلفه في المسجد وقد فجر المسجد بالحيطان التي بزواياه حيطانا تحيط به الحائط الخلفي الذي خلفهم يصفون وراءه الذي هو نهايه المسجد يصفون وراءه ويسمعون صوت الامام وليسوا في المسجد وليسوا يرون خلف... الذين خلفه ولكن يرون, يرون الذين وراء, الص... وراء الحائط الخلفي يرونهم ويسمعون القراءة إما فلا بأس بالابتداء والفعل هذا هكذا أما كل أمه إلا لم يصح وذكر أن عائشة قالت النساء كنا يفصلين بهجرتها لا تفصلين بصلاة الإمام فإن كنا ادعناه بهجاب فذلك لأن حجرتها أصبحت منعزلة في حالة خلافه الخلفاء وصارت لا يسمعنا صوت الإمام ولا يرينه ولا يرين من خلفه فأنكرت اقتداءنا بالإمام وذكرت أن بينكم وبينه حاجز الذي هو هذا الجدار ولكن لما جاءت هذه المكبرات فإنها لا يمنعها الكثرة الفجر ولا الستائر ولا الحيطان أبل يذهب الصوت بعيدا ويخسل الأقتنى يقول إذا كان الإمام المأموم المسجد لم تجترف الرؤية ويقشي سواعي سماء التكوير إذا كانوا في المسجد نتذكر ان قبل نحو خمس وعشرين او ثلاثين سنه والى الان الذين في غرف المسجد الحرام كان الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله يصل المغرب في حجرا له يأتي إلى باب سلاميته ويقترن معه في رمضان أي ثم يقومون ويصلون أبي الامام الإمام ما عند بينهم وبين الإمام حاجز فإنما يسمعون الصوت بسمع رفيع أقراعته كبيرة لا يصلون بصلاة الإمام. في هذه الأزمنة أيضا أباح المشائخ الصلاة الملك وكذلك حاشيته في القصر الذي بني أو في الكسور التي في جبل أبي قبيس وذلك لأنهم يسمعون صوت الإمام وقد يرون الإمام وإن كان ظالما انه إنما يرونه في الشاشات التي تمثل الإمام من خلفه وكذلك ايضا يكون الذي بينهم وبينه الطريق الذي بينهم والمسجد وأدوار المسجد ممتلئة أبي رمضان تكون الصغوف الملتصق المتابعة في الجود الأمر الحال هذا ان يقتدوا بالإمام لكن توسع كثير في هذه العزمنا مثلا الإمارة التي بغرب الحرم وتسمى إمارة مكة فيها مصليات في أدوالها يسمعون أفضل تلمائع الإمام يسمعون أكراعته ولكن بينهم وبينهم مساحة خالية المساحة التوسيئة الغربية واسعة غالبا أنها لا تنتلي وبالاخص في أول رمضان يمكن في آخر رمضان في عشر الأواخر أنها تنتحم وتنتلي ولكن في سائل الأوقات غير رمضان يصلي بها جماعة افتع المشاهد من أنهم لا يبتدون بالإمام وبينهم وبين هذا الفضاء وهذا المكان الواسع فإما أن ينزلوا ويصلوا في المسجد أو في التوسعة وإما أن يصلوا وحدهم يقيمون لهم إماماً يصلي بها في عدة أدوار كما هو مشاهد في كل الأدوار كذلك أيضاً من الإمارات الجنوبية التي تقابل المستشفى ومستشفى عجيات كثير يصلون في أماكنهم دعونا أنهم يسمعون صوت الإمام سماعا واضحا اقراءتنا تكبرنا تسميعا وتسليما ولكن بينهما وبين الإمام توشيئات واسئة فإذا قدر مثلا في المواسم في مواسم الحج او موسم آخر رمضان أن اتصلت الصفوف فامتلأت دوار المسكب فامتلأت ترسعة الجنوبية وصلت الصفوف الصفوف تصل إلى وراء المستشفى في هذه الحال آل الإمارات إليهم أن يصلوا فيها وينتدون بصلاة الإمام ولكن لا يصل لأحدهم بل يكون إثنين أو ثلاثة أو أربعة حتى لا يصلي واحدا منفردا اعتبرت في الرحلة قولهم لي ان المسجد كله موضع للجماعة المسجد لا شك عنه مصلى الجماعة ولكن إذا امتلأ المسجد يصطفون في الرحبة أو التوسعات يصفون أيضا الطرق التي يعني من المسجد عن شماله يصفون خلفه أنكروا أن يكونوا قدامه أن أولئك جزء يكونوا قدام الإمام لا في الدور الأرضي ولا في الأدوار العليا هو الصحيح ان كان بعضهم وروي ذلك كان شيخ الإسلام النسيمية أنه عند الضيق عند الحاجة يجوز أو تصح صلاه من أصلى خلف الإمام أصلى قدامه يحتأب في إمام الحرم أن يتقدم احد في جهته إذا صلى في الجهة الشرقية فإنه يكون إحذاء الكعبة أو نحوها ولا يتقدم أحد بين يديه هكذا يقول قال أحمد المنبر إذا قطع الصف لم يضرب ألي أنه بموضع الجماعة إذا كان المنبر مثلا متقدم وقطع الصف الاول فلا باس ومثله هذا المكان فانه يقطع الصف الاول فيغتفر ذلك لانهم لا يزالون في المسجد لانه بمضع الجماعه الجماعة ان يبتدا بسماء التكبير اشبه المشاهده يقول ان كان بينهما نهر يجري تجري به السفن او طريق لم تصح يعني ما تقدم عن عائشه ان كانها على الذين يقتدون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها يعني قد يكون بينهما بين المسجد نهر يجري به السفن في بعض البلاد التي توافر بها في العراق والشام وفي مصر وغيرها فهذا النهر يقطع الاقتداء لأنه يكون بينهم مكان واسع وكذلك إذا كان طريق مسلوك الواجب أن تسد الطرق. أن نتذكر قبل خمسين سنة نهرها الصلاة المسجد الجمع الكبير في الرياض يمثل المسجد وعن يمعنه طريق وعن شماله طريق وقد دامر الطريق فأمر بإيقاف السيارات التي تمر مع الطريق الغربي وكذلك ايضا امر او اباح للمصلين ان يصلحوا الطريق الشمالي ويسد الطريق وتأتي السيارة كتقف ومرة عندما خطر انكر على الذين يمرون بها الخطبة ويشغلون المنبه الذي هو البوري انكر وقال هؤلاء الذين يمرون في الخطبه قد يكونوا نصارى وصرخ بلعنهم او يكونوا خلق قليلي الديانه الواجب ان يوقفوا فرأينا بعد ذلك ان المرور حاجز الطريق وقال بعد الاذان الاخير يمنع المرور ويمنع الموري الى ان تنتهي الصلاة وصار اذا جاء رحمه الله عرغت سيارته في الطريق اما الطريق الشمالي قد يكون مثلا عشرين مترا رالبا انه يسده الناس يصلوه وكذلك ايضا الطريق الشمالي الجنوبي يسدونه اذا لا تمر الصفوف ولكن يذكر في المساجد الاخرى ان السيارات تمر وتزعج المصلين وبكل حال فانه ينبغي ان توقف يوقف المرور بين يدي المصلين مع هذه الطرق التي يصلون بها كالامام ابي انه طريق يريدون طريقا مسلوكا وذلك لأن يمر الناس أبقى. والناس يصلون من هنا ومن هنا اقدامهم يشوش على المصلين فيوجب انهم يوقفوا وبالاخص ماذا يك عن الصلاه تقفوا ان كنتم قد في اماكنكم فلا تمروا من هنا أمروا هي أماكن بعيدة فإن كنتم لم تصلوا فاقفوا وصلوا وإن كنتم لا استغلوا مسلمين فلا يحل لكم أن تشويشوا على المسلمين أكد إذا كان هناك ضرورة ضرورة لكثرة الناس اجاز لهم أن يصلوا ولو وراء ذلك النهر ولو وراء ذلك الطريق ايام الجمعه وايام الاعياد اتت تصل الصفوف الى ان تصل الى حرف الوادي او على حرف النهر او على حرف الطريق ويسدونه فإذا اتصلت الصفوف اجازت الصلاه ولو كان بينهم هذا الطريق أو هذا النهر. رؤيا أنه من رجل يصل لخارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة أرجو أن لا به بأس وذلك في البضرورة أن جاء المسجد مغلقة قد امثل فصف وراء الناس وصف معه صفوف من بينه وبيع المسجد وأبواب المسجد. المسجد و احيط المسجد فصلوا وصلى جماعة لا بأس بذلك يقول وكرها علو الإمام على المأمومين أن يرتبع الإمام أرفع من المأمومين إلا لحاجة يذكر أن أمار بن ياسف كان في المدائن من العراق حكيمة الصلاة ويتقدم وكان هو الإمام إذا قام على دكان الدكان العتبة التي تسمى الحبس الذي يجمعه والناس أسفل منه تقدمه العيبة من الإمام فاخذ بيده واجتلبه فطاعه عمار واتبعه حتى أنزله هديفة وحتى جعله على مستوى الأرض فلما فرر عن فلأت قال له هديفة لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمر رجل الكوم فلا يقوم في مكان أربع من مكانهم قال عمار فلذلك اتبعتك حين أخذت بيدي هكذا رواه أبو دون عمار تذكر ذلك الحديث فاتبع هديها لا بأس بالاتباع اليسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرضي على ظلم البرد أول مرة أقام ذركة الأولى على الآتبة السفلة وقرأ وهو عليها إذن ركع وهو عليها ولما أراد السجود نزال تكهكر حتى استوى على الأرض ثم سجد على الأرض ثم قام للبكات الثانية وهكذا فارتباعه قدر ذراع أو أكل لأجل أن يسمع الناس ليس هناك مبلغ وليس هناك مكبر والارتباع يسير كما ذكروا ولم يسجد إلا على مستوى الارض يقول لا اكثر يجوز أن يكون المأموم أرفع من الإمام في هذه الازمنه تمتلئ المساجد يصلون في, في الادوار يصلون في هذا الدور يصلون في السطور اذا امتلات يصلون إذا خلف تحتهم في المسجد الحرام يمتلئ ما يسمى بالبدرون الأقمية السفلى وتمتلئ الادوار التاني والسفه نحوها فلا بس ولو كان المامونه اربع وأنزل من الإمام تصوي صلاه الامام على سطح المسجد امتلا المسجد فلم يجد مكانا الا ان صلى على السفر الله اكبر الله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 محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا لفظنا on كره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد <تصفيق> <اللي> هذه <هدي> جابر <تصفيق> ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل الثوم والبصل والكراث فلا يقرب أننا سيدنا فإن الملائكه تتعدى من ما يتعدى من أبنه آدم اجعل ذلك مكروها وان كان الأفضل حديث بإيه زجر أو بإيه شديد والتعليل بان الملائكه تتعدى وذلك لان هذه البقول لها رائحة فهذه الرائحة تؤذي المصلين ولو كان المسجد خاليا فإنها تؤذي الملايثة ولكن سمعنا أن بعض المفتين أو بعض المتساهلين فقال لتلاميذه اذا اردتم ان تصلوا في بيوتكم فاكلوا بصلا نيئا ويسقط عنكم حضور المسجد ولا تعلمون بذلك صلوا في بيوتكم ويكون عذركم انكم اكلتم بصلا او ثوما أو وهذا خطأ الصحابة لما قال لهم ذلك اتركوا أكله وما قرب وقت الصلاة؟ وقالوا لا خير في شيء يحرم الصلاة إلا نقربها ولا نأكلها قرب وقت الصلاة فلا يأكلونها بعد الظهر لأن الرئة يبقى إلى وقت العصر. ولا بعد العصر ولا بعد المغرب إذا تعجوا إلى أكلها أكلها بعد العشاء لأن ريحها يذهب قبل دخول وقت الفجر أو أكلها بعد الفجر ريحها غالبا يذهب قبل أن يأتي وقت الظهر ثم روي ان عمر رضي الله عنه قال من اكل هاتين الشجرتين فلا يقرب المسجد الا ان يميتهما طبخه وذلك لانه اذا طبخ البصل او الكراس جاء بريحه او خفت رائحته واما الفول الثوم الثوم بانه قد يبقى قد يبقى ريحه مده فلاجل ذلك لا ياكله الا بالضروره يأكل قد تكلم ابو قيم في زهد المعاد على البصل وذكر فيه منافع ثم ذكر فيه اضراره وكذلك ايضا تكلم على الثوم ذكر فيه الفوائد وذكر فيه النظر اضرارا واما الفجل فما ذكروا ان فيه اضرارا والغلب انه ليس له رائحه ليس له رائحه كرائحه المرسل والثوم ولكن اكتر لأنه انه من هذه البقول التي قد تؤكل نيئه واذا اعتد الى اكله مطبوخا ولا حرج بذلك كذلك الجزر وكذلك بقيه البقول التي يحتاج إليها لانها مباحه في العصر بقيه البقول حتى الفواكه كالبطيخ والكيمثرى والتفاح والبرتقال والاترد <تصفيق> والخيار والقشه ونحوه هذه إلى رائعة من أصل قال رحمه الله فصل في ذكر الاعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس متفق عليه وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق الا منافق معلوم النفاق أو مريض والخائف حدوث المرض لأنه في معنى والمدافع أحد الأخبتين لأن حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها مرفوعة لا صلاة بحضره طعام ولا وهو يدافع الأخبتين رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود ومن له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ماله او فواته او ضررا فيه او يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظاره بستان لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعة من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا فما العذر يا رسول الله قال خوف او مرض لم يقبل الله منه التي صلى رواه ابو داود والخوف ثلاثة أنواع على المال من سلطان أو لص أو خبز أو طبيخ يخاف فساده ونحوه وعلى نفسه من عدو أو سيل أو سبع وعلى أهله وعياله فيعذر في ذلك كله لعموم الحديث وكذا إن خاف موت قريبه نص عليه لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سخرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعة فأته بالعقيق وترك الجمعة أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة صلوا في رحالكم في الليلة الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر متفق عليه ورواه الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في يوم مطير وفي رواية للإمام مسلم وكان يوم جمعه أو تطويل إمام لأن رجلا صلى مع معاذ رضي الله تعالى عنه ثم انفرده فصلى وحده لما طول معاذ فلم ينكر, عليه فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين اخبره هذه أعذار تسقط حضور الجمعة والجماعة ولكن لا ينبغي التوسع فيها الوقت في ذلك الزمان له حكم ورياضي الأزمنة له حكم أيضا بالنسبة إلى المريض قد يكون ما تغير لم يتغير الحكم فيعذر المريض الذي يشق عليه المسير أو الركوب ولو يصلي أحده سواء كان في المستشفيات أو كان في بيته يسقط عن حضور الجماعة أليما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واشتد به المرض؟ اتخلف عن الجماعة وقال مروا أبو بكرمها ليصلي بالناس فصلى أبو بكر تلك الأيام كذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوله من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فان الله اشترى لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف الا تركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم ولقد رأيتنا وما يتخلب عنها إلا منافق معلوم نفاق أو مريض هذه اللواية أو مريض أجاءت في بعض اللوايات أكثر اللوايات ما ذكرت ثم ذكر أنه يجاء بالرجل يهادى بين ضجلين يعني بريضا حتى يقام في الصف أي لحرطهم على صلاة الجماعة ولو كان يهادق عن شدة المرض فلذلك إذا كان يستطيع أن يأتي ولو على سيارة ولو على عربة فإنه يأتي ويتهمل المشاقة إذا كان الممشي, الممشى يضره أو يزيده مرضا أو كذلك القيام أو كذلك الركوب والنزول فإنه معذور وكذلك إذا كان يكلفه القيام أو يكلفه القعود نرى كثيرا من المرضى الذين مرضهم مزمن يتجسمون مشقة ويأتون ويعذرون إذا صلوا جلوسا أهل أنه صلى الله عليه وسلم قال لأمران صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جام يعذرون إذا صلوا على كرسي إذا جلس على كرسي وإن بالركوع الركوع يسجد وإن قدر على القيام ولم يستطع السجود اجاز ان يقوم ثم يجلس على كرسي ويركع ويسجد وإن شك على القيام صلى جالسا فإن استطاع أن يسجد سجد يقول الأذى لا يأتينا في صلاة <تصفيق> اذا كان يخاف حدوث مرض اذا ذهب الى المسجد اشتدت عليه المسجد اياما واياما فازداد معافى المرض اعتبر معذورا كذلك الذي يدافع احد الاخبثين في هذا الحديث عن أي شر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضرة طعام ولا وهو يدابع الأخبثين رؤى أحمد المسلم عبو داود وجاء به هديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وقدم العشاء فابداوا بالعشاء ولهل ذلك كان في حالة الصيام إذا كانوا صياما فالأصل أن الصيام يكلفهم ويمسهم جوع شديد لأنهم كانوا في قلة من ذات اليد ولان في الطعام قلة وإذا أصلها الطعام وقدم أكله الحاضرون الذين يذهبون إذا رجعوا لم يجدوا شيئا إذا ذهبوا إلى المسجد والطعام قد قدم اتعلقت نفوسهم بذلك الطعام ولم يقبلوا على صلاتهم أكبالا كليا ولم يخضروا بها قلوبهم، بل يصلي أحدهم وهو متشوش الذهن أبي سيد أنه لا يدري ما يقول ولا ما يتلفه به كانوا في حركة شدة في حالة فاقة الفقر فإذا أقدم الطعام فإن يتناولون منه قدر ما يخسر هدة الجوع وبالاخص إذا كان صيامه إذا كان ابن عمر يتعشى وهو يسمى كراءة الإمام ألي أن لا يتشوى وتأشى في نفس الصلاة ويتهجد بذلك الطعام وذلك الأثر وأما بهذه الأزمة فالغالب أنه لا يوجد ذلك الجوع أقبل ستين أو سبعين سنة أدركنا وأدركت آباؤنا أنهم لا, يخ... لا يفترون إلا وقد اشتد بهم الجوع واشتد بهم الضمان فيبقونا لتناول أقلهم تارة يأخشرون الصلاة يأخشرها الإمام انتظاراً لهم ولمعرفة أنهم سوف يتأخرون وتارة يصلي وكثير منهم لم يخبروا اشتغالاً بتناول الطعام أذكر ذلك أيضاً عن المتقدمين في هذه حالته. اما اذا كانت الاطعمه متوفره والذي يذهب يرجع وقد وجد بقايا من الاطعمه ياكل وياكل غيره ولا ينقصون اذا اكلوا الا شيئا يسيرا الطعام فيه وفره فنرى أنه إذا صلى فانه امن أن يفقد الطعام سوف يجد بعض الصلاة الطعام ليكفي ويكفي غيره ولذلك اعتباح ذبابه الصحابة أبعض التابعين وكان بينهم صبي ينحدث عمره من الآشرة الثانية عشر فقال إن الصلاة تؤخر لأجل العشاء فكان ذلك الشيخ وهل عشاؤهم كعشاء أمك أي أنهم كان العشاء عندهم فيه كله إذا أكله يستكل كل منهم نصيبه فعلى هذا إذا يترخص الكثير من أكل العشاء ويأخرنا الصلاه سواء كان صياما او غير صياما ابالغ يبادرون وسوف يرجعون ويجدون الطعام ولا يحسون بفقده وليس هناك جوع شديد واما مدافعه الاخبثين البول والغائب لا شك ان الذي يدافع احدهما يتشوش ذهنه ولا يقبل على صلاته لانه يحس بألم الاحتباس فلأجل ذلك يؤخر في الغرفه الصلاه حتى يتخلق حتى يفرغ ما فيه من البول او الغائط وياتي الصلاه وقد اراه نفسه وقد اطمئن قلبه سئل شيخ الاسلام ابن تيميه عن رجل متوضي وليس عندهما ولكنه حاكم او حاقب فهل يصلي وهو في هذه الحال يدافع الأخبثين وهو متوضي او يتخلى ويصلي وهو متيمم فأفتى بانه يتخلى ويصلي بالتيمم لانه معذور وكان شيخ الاسلام رحمه الله يحب السهوله يحب التسهيل في امور العبادات لذلك يفتي بما هو الأسهل يقول يعذر من له ضائع يرجوه اذا ظل شيئا من ماله اضل بعيره او شاته ويخشى انه يضيع او يخشى على شاته السبع فله اي ذبير يطلبه ويلتمسه ولو فاتته الجماعه أو يخاف ضياء ماله إذا كان مثلا جاء بمال يكبر الرائع مثلا أي شيئا جلبه ووضعه بالسوق وإذا ذهب للصلاة يتركه عنده عندما يحرسه لقد جاءت في اللصوص وأنهم يختطفونه ويضيع عليه ماله الذي بذل به جهده فيتشوش شوش اذا ذهب الى صلاتي قال لهم امهالكم المال علي سلمان اذا انهم مذوق يا خشي ضياع شيء من ماله او خشي فواته عندي دام موجودا اذا انه يطرح عليه واذا ذهب فات على ذلك المال اذا بني او اي شرد بعير رؤون حذارك او يخاف ضررا فيه اي ان كان ذلك الضرر ابي ان اي يخشى فساده فساد ذلك المال او يخشى على اي بخائم ان الى على اي تلك الخضار والخبار ونحو ذلك وتفسدها او يخاف على ولكن لحفظه كنظارة بستان هناك افضل من على بستان وهذا البستان يأتي إليه افضل من من افضل من افضل من افضل من افضل على ذلك ولو ذهب ان يتوافد هؤلاء اللصوص وانتهبوا من ذلك المستقبل فانه معذور الاولى في هذه الحال ان استاجرت ماله يذهب وقت الصلاه واحد ويحرس الاخر وفي الوقت الثاني يذهب الذي بقى الحرس ويحرس الاول يتناوبان حتى لا تغتر في الجماعه الدائمه في حديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يجد يمنعه من اتباعه عذر قالوا فمن عذر يا رسول الله قال خوف او مرض ان يكمل يقبل الله من الصلاه التي صلى فذكر الخوف خوف او مرض وجاء له لما لا تقبل صلاته إذا تأخر بدون خوف أو بدون عذر ذكر الشيخ ان الخوف أزل هذه خوف على المال من السلطان أن يصادره أنهم عادة إذا إن وجدوا هذه الاموال التي لس ما يحرصها صدرت او اذكرت بيت المال ومتى تخرج لأنهم يكلون على مهمل او يخافون من اللصوص اللصوص الذين هم السراق او كان مثلا قد ادخل طعامه في سنوري او في مخبزه الذي يسمى الفرن ويخاف إذا ذهب أن يختلق فإنه معذو ولكن ينبغي أن ننبه أولى الخبازين فنقول لهم أنتم تعرفون عوقات الصلاة فليس لكم أن تدخلوا خبوزكم في وقت الصلاة إذا جاء وقت الصلاة يقاب له مثلا بخمس دقائق أو نحوها فانكم تطفئون هذه التنانير وتذهبون تصلوا وبامكانكم بعد ذلك ان ترجعوا وتستهدفوا وتخبزوا ما تريدون من حاجاتكم كثير منهم يتعللوا يقول إذا جاء ولا وهو يخبز التظاهر والتنصر تعلل من انه اذا ذهبت احترقوا مع هذا المال فالواجب ان يحذروا انكم توقفون ادخال الخبز بهذه التنانير اذا علمتم وقت الصلاه او اذا سمعتم المؤذن او بعد بخمس دقائق توقفون ذلك وتغلقون أماكنكم أو كذلك يخاف على طبيخ يخشى فساده المطابق يستجرون كما هو الآن أنهم يطلقون الولائم غالبا الناس تكاسلوا لا يطبخون في بيوتهم يستاجرون هؤلاء الطباخين يسبحون لهم ويطبخون لهم فقد يقول هؤلاء الطباخون اني اذا ذهبت وهذه القدور تغلي امكن أنها تشترط امكن ان الطعام يفسد فيقال لك ان ترقي واحدا من الاهم الا عندك اذا راى انه سيجترئ اجتنب ما تحتاجه من النار او, من ال... ال... أو اطفا هذه الات الوقود لانه غالبا يؤكدون ابي تناني الغاز نهرا واما انكم تجلسون انتم عشره او نهرا وتقولون إن أخشى على هذا الطعام أن يفسد فيطالبنا أصحابه أن نقول لا عذر لكم أو نقول إلا تؤكدوا على أي وقت الصلاة في إمكانكم اللي تعرفون مقدار ما يحتاج أن تؤكدوا عليه قبل الصلاة في ساعتين فينبت قبل أن يأتي وقت الصلاة وتوقفون طبخه اذا دخلهم في الصلاه او نحو ذلك الثاني الذي يخاف على نفسه من عدو او سائل او سبع ويلحق بذلك ايضا اذا خاف على نفسه من غريب الغريم الذي يطالبه بدين ما ليس قادرا على أن يقضيه واذا وجده فقد يحبسه وقد يغرمه وقد يؤذيه فإذا خاف على نفسه من عدو عدو يتربص به يضربه او يقتله فان ذلك عذر او يحدثه قد ذكروا ابي عهد بعض الولاه وبعض الامراء الظلمه الذين يتهددون باب الصالحين من العلماء ابي السجن الحبس كما حدث ابي اماره الحجاج على العراق ان كثير من الصالحين كالحسن البصري نحوه يصلون في منازلهم لانهم لو خرجوا لاختطمهم أولئك الظلمة الذين يرسلهم أولئك الأمراء الظلمة ويدعونهم السجون فكان ذلك لهم عذر أو يخافون من سيد يخشى أنه إذا يسلك الطريق يأتي سيد يحتمل ويغرقه أو نحو ذلك أو سيد على ماله أو نحو ذلك أو يخشى من سباع قد يكون هناك سباع هذه امن أسود متسلطه تكون في البراري اذا رات انسانا مفردا اعادت عليه الثالث الذي يخاف على اهله وعياله يخاف على امراته او يخاف على عياله من يفتر بهم مثلا اما ان يزني امراته او ابنته او نحو ذلك اذا ذهبت كثير من الذين يخرجون في ايام الجمعه او نحوها يخرجون الى منتزهات يسمون ذلك القشتات يقولون نخرج معنا اطفالنا ونساءنا ومعنا بعض اموالنا فإذا ذهبنا للصلاه الجمعة الجمعه وتركنا النساء والاطفال لا نأمن أن يتسلط عليهم بعض الأعداء فيتون ويفترون بالنساء ليلا أو نهارا أو مثلا يأخذون ما معهم من الأمسعة ومن المال ومن الطعام ونحو ذلك نحن نقول الأولى أنكم لا تذهبون إلا بعد صلاة الجمعة إذا ما نقول ايضا ابي إمكانكم أن يبقى مع الأولاد واخد والبقية يذهبوا مسيره نصف ساعة حتى تصل الجمعة أبي أقرب الجوامع أو تصل الجماعة نحو ذلك وأيضا إذا صليتم جماعة في محلكم وقدر رأتنا وجاء من يريد أن يختطف الشيء من أمتعاتكم وانتم في الصلاة فلا بد أنكم تسمعوا صياحا أو تسمعوا نابا أو نحو ذلك يجوز ان تقطعوا الصلاة تمشي تنفشوا بأولئك اللصوص الذين جاءوا لي على الاعتداء أو ما أشبه ذلك فلا يعتدر هذا فلا يعدى فإنه هؤلاء كذلك أيضا في هذه العزمة الكثير من الذين يستجرون لنقل الطالبات أو لنقل المدرسات إلى بعض الأماكن فيذهبون مثلا قبل إلى صلاة الفجر بطالبات مثلا أو بمدرسات إلى الخرج أو إلى الفرطة أو إلى المجمعات أو إلى الزلف <تصفيق> هؤلاء يأتي علينا ثلاثه الهجر وتبرع الشمس فيقول أخشى إذا نزلنا أن يأتي أمن يفسدهن أمن يختفر أو نحو ذلك أخشى عليهم فأنا اواصل السك أو أكثر أنا وأتركهن في الحافلة إلى يصلينا نقول هناك في الطرق وفي المحطات مصليات للنساء نقول في امكانك اذا مررت بمحطه محطة أو ببلده ببلدة أمي أمسجد مصلى نساء أن تقف وتفق هنا يصلينا في الوقت قبل أبل أن يذهب الوقت اما كونك تواصل وتطرع الشمس وتعلمهن من صلاه الجمعه الجماعه او من في الوقت فان هذا خطا ولكن قد يقول ان باب الطرق ليس بها مواقف وليس بها مصليها في النساء ولا اجد بدا أمن أن يواصل الطريق فيواصل بهم وتطرق الشمس قبل يصل يصلوا الى البلد الذي اقصده فيصلون الفجر بعدما تطلع الشمس فيعود عليهم الوقت يقول ان ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر للجمعه فاتاه بالحقيقه ترك الجمعه سعيد بن زيد هو ابن عمه سعيد بن زيد ابن عمرو بن نخيل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نخيل فهو يعني ابوه عمر وزيد بن عمر ابن عمر ولما قيل له ان سعيد مريض ويخشى عليه انه يموت وكان يتجمر معه المجمرة يتجمر صلاه الجمعة فذهب عليهم ليمرضه وكان في العقيد خارج حدود المدينه وترك الجمعه فجعل ذلك عجر أكد ذلك إذا كان هناك أذن من مطر أو وحل أو ثلج أو جليد أو ريح باردة في ليلة مظلمه وليس كل المطر يعتبر عذرا أبي آدي العزمنا المطر أكد لا يكون عذرا وذلك لأنه بإمكانهم يذهبوا يذهب ويعمسني على سيارة ولأكد المطر يخطف أو معهم أبي مظلات ظلات أكد تكون المطر هل يكون عذرا كذلك أيضا كانت الرياض بيال وحل إذا جاء المطر الطرق طريقة يجتمع ريال مطر وتكون دهرا ومزله ووحل ويجتمع ريال ماء ويبقى اسبوعا أو نصف شهر والناس من ابطالهم ياخذونه إلى نفس الساق فكان ذلك عذرا كان المشايخ كمباز وشيخ محمد يصلون الجمع يجمعون بين الاشرائيين ويقولون هذا عذر الذي هو الوحل عيد الجحر الذي هو مزله اقدر في البلاد الشماليه يتواجد الثلج ليجتمع حتى يرتفع عن الأرض كدر ذراع او نحوه ولا يستطيعون ان يسيروا الى المسجد فيكون هذا ايضا عذرا بانهم يصلون في بيوتهم او يجمعون الصلاتين وفي بعض الجنائي يمكنهم البلاد المرتفعه كجبال الثروات بما في ذلك الباحة والناس والجرشي والكرة التي هناك يأتي عليهم ما يسمونه الضباط الذي هو كتاب غير أبي أعيد أنهم لا يكثرون على أن يصيروا حتى السيارات لا يفسرون الطريق فيصيرون معذورين فيكون ذلك عذرا لهم في ترك الجمعة الجماعة أو في الجمع بين الصلاة اذا كان ذلك خفيف فلا يكون عذرا الجليد هو البرد الشديد الذي يجمد من الماء يعتبر ايضا عذرا ادركنا في من الازمنه ان الماء يخرج من الأبار وهو سائل وإذا وقع على الأرض يتجمد في أي جمد فصار البرد الشديد وسمى جليد كذلك الريح الريح باردة أشديدة في ليلة مظلمة أي تمع أنها باردة وأنها شديدة وأن الليله مظلمة فليس هناك أنوار وليس هناك كهرباء في هذه الحالة يكون ذلك عذرا في هذه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المنادي في المنادي في الصلاة البارده الليلة المطيره في السفر أن صلوا من حالكم وذلك لأنهم يكونون في السفر متفرقين فيجتمعونه يجتمع الذين في الوسط ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بعضهم نحو خمس بات متر عن هذا المجتمع ويكون هناك برد شديد وظلمة شديدة فيقول صلوا بي حالكم صلوا هون جماعة جماعات وفي الصحيحين ابي هريره بن عباس ان ذلك في يوم المطير في اليوم المطير والليله البارده وكذلك حتى يوم الجمعه مع المسافر ان المسافرين ليس عليهم جمعه كذلك يعذر اذا طول الامام <تصفيق> ان يترك الصلاه معه ذكر ان معاذ رضي الله عنه تاخر عن الصلاه وذلك لانه يصلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر ثم ياتي والطريق قد يستغرق ساعة وأصحابه ينتظرونه واذا جاء صلى بهذا فجاء مرة فاستفتح سورة البقرة فلما صلى بعضها كان هناك رجل كان تعب في نهاره في حره وفي مواشئه وفي نواضحه فعند ذلك انفرد وصلى وحده واخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعذره وأنكر على معاذ اتفعله الذي يكون منفرا والله أعلى وصل <تصفيق> <تصفيق> الله على محمد الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على السلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة،, الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله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 جاء آل فرعون من نذر كذبوا بآواتنا كلها فأخذناهم, فاخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من علائكم أم لكم براءة في ام يقولون نحن جميع من ينتصر سيهزم الجمع والولدون الدبر بل الساعه موعدهم والساعه ابهى وامر إنا الْمُجْرِمِينَ في ظلام وصور فيما يسحبون في النار على وجوه من كوك ما استسطر إنا كل شيء قام بالصومين بنورداث وانا الخالق وكل شيء فاعله فيك رب اقلي قدير وكبير المصطفى انك كل شيء خلقناه بقدر وانا امرنا الا واحده كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَمَرْنَا أَسْلاَعَهُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكٍ وَقِيلَ لَهُمْ وَكُلُّ فَرِيرٍ وَفَرِيرٍ مُصْطَفّ إِنَّ المستقيم في زَنِّي لَا في مقعد صدق حيد مليك مقطر يا الله لمن شمده الله الله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 وزاؤهم عند ربهم جل ما تعب تجري من تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدي لهيها أبدا رضي الله عنهم رضوا ذلك لمن خشي ربا الله Ya Allah, gimin Allah Allah Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. سمع الله لمن حمده اسلام عليكم ورحمة الله اسلام عليكم ورحمة الله 件事情 بسم الله صلى الله وسلم وبارك على رسول